إياك نعبد وإياك نستعي نهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم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 <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. الله الصمد يلد ولم يولد ولم يكن له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 Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Qul, A'udhu bireb innaas Malik innaas Ilahi innaas Min sharr al-waswasi al-khanas Al-lazi yuaswisu fii jinnati wal-naas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 وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما أبعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا شريك له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 لا إله إلا هو وإليه المصير أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين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 وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من التي أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وسطر فات من نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والاخره اللهم اني امسيت منك في نعمه وعافيه وستر فات من نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والاخره اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك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 فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم رضيت بالله ربا وبالسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن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 واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت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 استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب إليه.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 رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف سوءا أو أجره إلى مسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث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 اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت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 استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلي الصحابة أجمعين وعلي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون